Bismillahirrahmanirrahim Alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi awalla a'maluhum walladhina amanu wa 'amilus salihati wa amanu bima nuzila 'ala al-haqq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 Fieba laki itu yang tidak turun dari benda itu hatta ada akuatum, fajudul wataq, fajudul wataq, faimma manna bagh, wa imma bidah, wa imma فَلَيَشَاءُ اللَّهُ لَنْ تَصَرَّ مِنْهُمْ وَلَا كِلِّيَبْلُو وَبَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَيْسَ ظِلْلَ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ مَا لَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرْفًا لَهُمْ يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ومن يتب اقتدامكم والذين كفروا فتدعس لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبق اعمالهم A f l m y s i u f i l a r t f y a n z u k dan bahwa Allah mula kepada mereka yang beriman, dan kepada orang-orang fasik tidak mula kepada mereka. Inilah Allah yang menghukum orang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 فَمَن كانَ عَلَى الْبَيِّنَةِ مِن رَّبِّهِ كَمَن زُيّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ كَمَن زُيّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعَ أَهْوَاءَهُم مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن ماء غير آسم وأنهار من لبن لم يتغير طعم وأنهار من خمر من الدفل للشاربين وأنهار من عزل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة ربهم كمن هو خالد في النار وسخو ماء حميما كمن هو خالد في النار وسخو ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم يَسْتَمِعُ إلَيْكَ حَتَّى إلَّا قَرَضُوا مِنْ عِلْمِكَ قَادُونَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَا قَالَ آمِنَةَ أُلَايَكَ الَّذِينَ قَبَلَ اللَّهُ عَلَى كُلُّ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ هَدَوْا زَادَهُمْ مُدَوَّى وآتاهم تقواهم والذين اهددوا زادهم هدىهم وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم Fahel ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشرافها فأنا لهم إذا جاءتهم بكراهم فعلم أنه لا إله إلا الله اَسْتَغْفِرُ لَنَا بِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ فَإِذَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ مُحْكَمَةً وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَةَ مَنْ أُغْشِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَٰئِكَ هُمْ قَوْمٌ وَهُمْ مَعْرُوفٌ فإذا عزم الأمو فلو صدق الله لكان خير لهم فهل عسىتم إنت والليتم آت أن تسب في الأرض وتقطع أرحامهم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أذن افلا يتدبرون القران افلا يتدبرون القران ام على قلوب اغلقها ان الذين يفتدون على اغباري من بعد ما تبين لهم المد الشيطان لهم الشيء قال لهم وامل لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنضيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرهم فكيف إذا توفى الملائكة يضربون جو نَحْنُ وَأَذْبَارُهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهَ رِضْوَانَهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ اَمْحَسِدَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَلَن يُفْرِجَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَوْ شَاءَ ۗ أَلَا يَرَوْنَّكُمْ كَمَثَلِ الَّذِينَ غَرَّتْهُم مَّرَأَىٰ ۖ فَأَنزَلْنَا عَلَىٰ مَا يَغْتَرُونَ سَيْلًا Walanabilu an-nakum hatta n'alamal mujahidin min kum wa alqadirin walanabilu wa abbarum. Inna aladilatfuru wa sudu' al sabilillahi wa shaqqu wa sulam tidak diberi kebenaran kepada mereka, mereka tidak mengetahui sesuatu. Mereka tidak mengetahui sesuatu, dan mereka akan menghancurkan perbuatan mereka. Sesungguhnya mereka yang berbuat jahat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 مَمَاتُهُمْ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَيَرَى رَبُّكُمْ أَعْمَالَكُمْ إِنَّ إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتستقوا يحبكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحبكم تبخلوا ويخرج أضوانكم هأنتم هؤلاء تدعون لتنوانكم في سبيل الله Dan kau dan aku, dan orang-orang kafir.